بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وَإِذْ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أَنْجَاكُمْ من آلِ فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أثلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتستت من فوق الأرض ما لها من قرار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 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جَعَلْ هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فَإِنَّكَ غفور رحيم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 وليعلموا أن هو إله واحد وليذكر أولو الألباب